اذ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنذْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَنْكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُ الدِّيَ أَنْظُرْ كَمَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كانها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون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 فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ يرجع اليهم فلناتي انهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولا نخرجنهم منها اذله ثغ وهم صاغرون قال يا ايها الملؤ انيكم من بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين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 قيل لها دخن الصرح فلما رايت حسبت نجتا وكشفت عن ساقيها قال انه صرح مرج من قوارير قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان واسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 مع الله وال اكثرهم لا يعلمون ان من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الارض الا مع الله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 أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّا لَيُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءَنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ عُدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وما من غائمة في السماء والأرض إلا, إِلَّا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين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 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ